الله اشترى من المؤمنين أنفسه وأنواله بأن له الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعذن عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله